فويل يعني عذاب للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. بوان كسابتا او الكتابة خد تعالى تحريفت كان بدست الخوف وبحسى زنا الجهيانة. ببختي الخد تعالى كرا. ده تشتين ذيسن. وده بيجن خد تعال افتشها يجود. شو خد ثم يقولون بشهن قد بيجن هذا من عند الله أبش نخديه. لو فروشنا هنداك مروة نزان يتينا ليشتروا به ثمنا قليلا ونجبرش افتشته هاتكر دا پاراك اكم بور بگرن ابكرن فويل لهم بجعذب عذاب بووان مما كتبت ايديهم شوی تشته دستت وان نویسی چب دستت خون نویسی او تشته خودت عالو نا اینو یخور بشته هنگه بیتشتی فروشن او لهم مما يكسبون وعذاب بوان بتن شوی تشته او تشته او, تشتي أو تكنش تشوفون